لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم يمنع التوقف أو الوقوف على الرصيف لأن وجود عربة يعرقل سير المترجلين عندما لا تسمح المسافة الفاصلة بين الخط المتواصل وجانب الرصيف جولان عربة أخرى يمنع التوقف والوقوف لا يمكنني التوقف أو الوقوف